أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كليم تزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجل والذين كفروا عن ما ظهروا معرضين قل أرأيت ما تدعون من دون الله أرون ماذا خلقوا أرون ما لا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتون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 وَامْرَأٌ دُعَائِهِم غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا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 إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ فَمَنْوَسَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْفَلْمَ الظَّالِمِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوْنَآ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَفْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِثْمٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ سَائِمًا وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ نُصَدِّقُ لِسَانَ الْعَرَبِيِّ 119. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء أَسْهُمُوهُ كُرْهًا وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا وَحَلُّوهُ وَفِي قَالُوهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ شُبْعَةً وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ قَالَ رَبِّ أُزِعْنِي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في دريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولا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 وهما يستغيثان لله ويلك آمن إن وعد الله حصل فيقول ما هذا إلا ساقط الأولين أولئك الذين حفظ عليهم القول في أمم قد خلت في أمم قد خلت من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجة مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النّاس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 كفرو على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون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 من يزيله ومن خلفه ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذابا عظيما قالوا أتينا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعذنا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 ذالك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إنكنا كن فيه وجعلنا وجعلنا لهم سمع وأبصار وأسيدة فما أغنى فما أغنى عنهم سمعهم ولا ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به ليستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات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 الجن يستمعون القرآن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم نذير قالوا يا قوم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 يجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض فليس بمعجز في أرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي خلقهم ولم يعيب خلقهم بقدر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذي كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوق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 إلا القوم الفاتقون